حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قالتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فادكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذي لن توفوا منكم ويذرون عزواجا وصيه لاجوازهم وصيه لاجوازهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلتم في انفسكم فيما فعلتم في انفسكم من نعمه وَمَا عَاجِزُونَ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرًا مِنْ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 الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون